الوحدة الخامسة الدرس الثالث الشخصيات المثالية واحد استمع إلى العبارات وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها في دفترك صفقة شخصية مثالية عادل ولد يتيم عقبات أمين توفي